أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوح إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إن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 私はこの世を変え ن のはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えた。 من عنده فعميت عليكم م م عنده ل ك أ ز وقومي ه لا اسالكم عليه مالا ان اجري إ ل ا على الله وما ا ب امنوا ر الذين آ إ ن ه م ملاقو ربهم ولكني أ ر ا ك م قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله من من طرتهم إن افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملكون قال اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم إِنِّيَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قالوا يا نوح قد جادلتنا ف أ ك ث ر ت جدالنا فاتنا بما تعدنا إ ن كنت من الصادقين قال إ ن م ا ياتيكم به الله إ ن شاء و ل ان ي كان م نصحي إن ردت لكم إن كان الله يريد أ ن يغويكم هو ربكم و إ ل ي ه ترجعون أ م يقولون افتراه ق ل إن ا ن افتريته فعلي إ ج ر ا م ي و أ ن ا بريء مما تجرمون <ت ص في ق> و أ و ح ي إ ل ى نوح أ ن ه لن يؤمن من قومك إ ل ا من ق د ا م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 فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إ ذ ا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين و أ ه ل ك إ ل ا من سبق عليه القول ومنامن وما امن معه إ ل ا قليل وقال اركبوا فيها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 يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إ ل ى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أ م ر الله إ ل ا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا اغض بلعي ماءك ويا سماء وقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إ ن ب ن ي من أ ه ل ي و إ ن وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالنى ما ليس لك به علم إن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 ومن ف ا ء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين